مش قادر انسى مش قادر انسى ده حب لسه في قلبي لسه مش قادر انسى مش قادر انسى ده love لسه في قلبي لسه heart. I love you on my soul, على روحي won't forget you. I love I بحبه بحبه I نسين يا قلبي واحنا فكرين عايشين في شقوف حب وفي نار ودموع وقنين ازاي نقول نسين يا قلبي واحنا فكرين عايشين في شقوف حب وفلنار ودمو قانين وازاي حندري جرحنا وبقالها يا قلب سني يحنا حنكزب على روحنا ولا حنكزب على مين وازاي حندري جرحنا وبقالها يا قلب سني يحنا هحنكتب على روحنا ولا حنكتب على مين ومدام حبينا يا قلب صارح ونعيش من وندوب ونسامح ومدام حبينا يا قلب صارح ونعيش من وندوب ونسامح Hacked على روحي the roachie licked, whooped, nisited, whooped, nisited, whooped, whooped, لسه بحبه بحبه لسه صحيح يا قلبي كتير فكرنا ننسى علشان بحيرنا وحاولنا كتير ويا ما حاولنا لا عرفنا ننسى ولا قدرنا صحيح يا قلبي كتير فكرنا ننسى علشان بخيرنا وحاولنا كتير ويا ما حاولنا لا عرفنا ننسى ولا در يا قلبي كتير فكرنا ننسى علشان بحيرنا وحاولنا كتير كتير ويا ما حاولنا لا عرفنا ننسى ولا قدرنا وإزاي حندري جرحنا وبقالها يا قلب سني إحنا حنكتب على روحنا ولا حنكتب على مين وإزاي حندري جرحنا وبقالها يا قلب سني احنا حنكدب على روحنا ولا حنكذب علامين ومدام حبينا يا قلب صارح ونعيش ونغيب وندوب ونسامح ومدام حبينا يا قلب صارح ونعيش ونغيب وندوب ونسامح حبدي بعانا روحي لي وقود نسيت لي حبدي بعانا روحي لي وقود نسيت لي خليه يروح ويغيه ويقسى خليه يروح ويغيه ويقسى وانا لسا بحبه بحبه لسه